الله أكبر تجلت في سمل الكون هلت منها الكفر ذلت راية الحق تحملها الرجال الشداد راية الحق تحملها الرجال الشداد حمل سلاحك وجاهد على الحق صامد لا تهم المعاند من جيوش العمل هو الغوا والفسد من جيوش العمل هو الغوا والفسد جهزوا لي سلاح بالعجائد كفاحي بالجهاد شراحي حكم ربي يطبق في جميع البلاد حكم ربي يطبق في جميع البلد طلق عليهم رصاصك همتك واختصاصك يا موحد خلاصك غايتك يا مجاهد فيه وأقصى المرد غايتك يا مجاهد فيه وأقصى المرد يا بصير الشريعة حكم ربي نطيعه والنفس الرفيعة بايعتكم على درب الفدا والجهاد بايعتكم على درب الفدا والجهاد وانتبه يا ملبس حربنا ذا ما قدس أسس اسس لنا ترضى لشرع الله كل العباد لنترضى بشرع الله كل العباد ختمها ما نبالي يا جيوش الضلال قد طلبنا المعالي سطيري يا ملاح من دمانا مددت سطري يا ملح من دمان امدت ختمها ما نبال يا جو يشا الضلال قد المعالي سطري يا ملح من دمان امدت Sıttır ya mala hemendi ya mala